وعن عمرو بن العاص أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها